يسهر مالها يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعماله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يره يَرَهُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين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 الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر، إنه كان تو.